محبة الله الآب ونعمة الكبن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم القدس الإلهي بحضرة صاحب القدسة والقداسة البابا الباتريارك الأنبى الشهوزة الثالث بالاشتراك مع خرص الكلية الإكليركية بقيادة المرثم الضهيم عياد नमस्कार كافوا على جميع العنال سيك أمام راسك وسلطانك إلى صارم الأرض كنيسة في شعبه وليباركوا يبارك على منابل الشيوط لأنه جعل العضوى مثل الكراس يبصر المستاقبون ويطرحون أقسم الرب ولم يندم أنك أنت وانتا يويناً أبدي على قص ملكي قضا أرضى عن يمينك يا بان الصاهر أرضى البصر بطري عن كلام وشركايك في الخدمه والسنيه افاي لنا المجتمعين مع من الرب يحصى حياه من اليهودية في يا أيامي رودة المليك إذا مجوس من المشرك قد جاءوا إلى عرش قائلين أين ولكن لما ان له فلما اجر من اجل ان يكون هناك والرواء فان كانت وستفس الشادي وسار في بيت لحم يهوديا لأنه هكذا مكتوب بالنبي وانت يا بيت لحم أرض اوها لست السبل بين رؤساء يهوديه لأن ملكي يخرجه مدبر يرعى شاب صعيد حين إذن دعا يردث النجوس ترعان وتحققا منهم زمان ثم أرسلهم إلى بيت نحم وقال اذهبوا وافحصوا بالتبسيك عن الصبي ومتى وقدتمه فاخبروني لكي آتي أنا أيضا واسبدى له فلما تعملوا ومن الملك وإذا واذا النجم الذي راوا في المشرقين يتقدمهم حتى جاء ووقف الصوت حيث كان الصبي فلما رأوا النجمة فرحوا فرحا عظيما جزا وأتوا إلى البيت ولو الصبيا مع هاريان فقروا وتجدوا له ثم فتحوا قلودهم وقدموا له هدايا ذهبان ولبانا ومران ثم إزوحيا إليه في يرود في <تصفيق> طاري الى अब मसोल जी आवश्यक हो ते नहीं हो Kork, Enes, E, to his mother Thank you. انته يا محب الدنيا شان انت Taj al salem, We يا كل شيء من آخر لك يا الله مخلصا لي لا رحمة آخر سنا اسمك الفضل سوا الذين فلتحيا لفلسطين بروحك الخطوط ولا يقوى علينا نحن عبيدك يا ولا على كل شافي Alakiah, al-salat, al-salat, al-ayat, al-malbaashar. Istibyaar, buat yer kita lagi tak lama ini واقوة الروحي للغاية وصلا انقاطي لا يعدك الزكسل والعيوان واغونا قول الخطر يركي السلبيان واغونا تربه الخطر يركي سلبيان في, في المجلة صليان آه من اجل رئيسك نسن البابا معظم الانباش مدفاه امس بابا بطريرك ورئيس اساطفه المدينه الاضمى الاسكندريه واخواته في الحكمه الرسوليه جيل البطريرك الانصاتي مارغنة الذكاء وطن أول وابونا بوض كي وابونا في ربوط فطيار كيرك إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه اخفر استقامة رأينا شعبتان صعبة وبرن ودميع الأصاب بالغض وذكين على القمام وعن وكل امتلائك من ستك الواحد الوحيد ومقند خلال عرسوليا لنا عليهم وعلينا بالسلامة والعافية في كل موضع موضن وقلاطيب التي يصنعون عنا كل شابه وقلاطنا نحن أيضا عنهم إطلايا إليك على مسبحك ومقدس ناطق الشماء فَإِنَّكَ لَتَسْمَعُ مِنَ الْغَيْبِ الذين تَعْلَمُ مَا يُوعَدُونَ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا تحت اللَّهِ يا عباد الله نسال من خلاصك يا محب البشر اذكر يا رب اجتماعاتنا تاركا يا مقدم سكن عايه في انت تكون لنا بغير مال ولا دين ننسى صدق صالحنا يا التباوية بيهو الصلاة بيهو الطهارة بيهو البركة أنا جهر علينا على بيدك ها الى الامات اوه ايها الرب الاله وليتبدد جميع اعدائك وليأهرم الكردان كل مبديس في كل واما شاعر اصبيركم بالبركة ألوف يا ربوات ربوات يسمعون مشيئه انتو حياتي يا ربكم انتي يا ليكونتي يا ليكونتي نومك ني امين في الحقيقه نومك باله واحد والله الان خالق السماء والأرض هيا يرى ما يرى نوع من قرق من واحد يسوع المسيح إن الله الوحيد المولود من الهاتف لكل الظهور نور من الهاتف لا حق ولا حق مولود اي المحروف مستعود لأفكار في الذي فيه كان كل شيء هذا الذي من أجلها حضرنا من أجل خلاصنا هذا من الثلاث يا سلام روح القدس ما مريم العصران فان السوطنه عنا على عصر الناصر المودي فان بين مائل. يوم السادس شباب القدس الله يده السموات ليلس عن يمين ياتي به مجيد في يمين الحياه والاموات الذي يسلم المهم مع الله <سؤال> سلام بيأك في سواحنا وخدتها لعصر أعدل المعبوري وعنى بجوة القطار ونطلقك يا نترموية ونحن نحن نحن نحن نحن الموت الذي دخل الى العالم بحق ابليس فتمتنوا بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح وملات القرب من السلامه السمائيه هذه التي عساكر تمجدونك بها الطائلين المجد للهاتف الأعالي وعلى الأرض السلام وبالبات المصارى <تصفيق> من أجل السلام الكامل والمحبة والقمر الطاهر al-Tahir جلالك من كل فشل ومن كل الياء ومن كل طالب خبيث ومن تصدر الشرق ومن كل طالب خبيث ومن كل طالب ما نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة بكينا في دين من موهبتك غير Bilal, Sheikh of I <speaking> see. <in foreign language> يا رب ya يا رب Rabbi يا رب na ya Rabbi wa ya Rabbi wa ya Rabbi يا ايه ورحمة تقدموا تقدموا تقدموا على هذا اسمي افو برعدة وين الشرق انظروا Mangte, ni bende, ni El poder ya pasa todo el mundo Que lejos vivir Que te llegas Que te llegas Que te Yeah. Hey. فالسماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسمع المسيح هذا الذي خلصا مَا به ما يرى وما لا يرى الجالس على قرتي ما المسؤول له من جميع القوات المقدسة المنبيل الطيب الذي يقف أمامه الملائكة والرساء الملائكة أيها رب الهنا الذي ربنا صلحنا عبانا في صلوة اللعين فعلمنا صلحنا وصيه برؤية من حيات من حياتنا وضيحة ونسينا من صلوة اللعين لم تطلقنا طائماً للميان بل طعفنا السنة دائما للبيع كالسديتين وفي اخر الايام ظهرت لنا نحن للوقف الظلمة وظلالي الموت ابنك الوحيم ربنا وإلهنا وحبثنا يسوع المناسي هذا الذي من الروح القدس ومن العضاء I'll take you to I've gonna be your baby, baby, baby, baby, Abide with me, O my soul, O my soul, O my soul, O my soul, O my Evvy to the to gozene islimi en finishtimistimim etim etim etim etim etim etim etim etim etim etim etim etim etim etim And in you need to know, Et toujours avec Miguel et du même problème. Ende n'a ke evan yeniden susuz gündeyiz e e dön afsus evolkenor benim omumum et a şişimi tena gyo sema si Kimi, o talo tevolen teolim hanki shen seti, evo evo nte mi mi faia a a a a a a a a a a a a a a a تاكرون من هذا القوم وتشعرون من هذه تبشرون بموت وتعترفون بصياماتي وتذكروني إلى أنادي Son, son, son, son, a كيف يحفظون مطالباً تحفظون في أول سلمون أوه أوه أوه وطيابته من الأموات وصعوده السماوات وقلوسه عن يمينه أيها وظهور رسال الآث من السموات المخوص مبلوء مالذان يقرب لك طواغينك من الذي على كل حال ومن اجل كل حال What pray for ينير نور نمس واجبيرو استغفرك لك زين ايه يا ربي سلام كيسك الواحد الوحيد المقدس هل غيرت I yeah. am yeah. نهي تالك بالدم الكريم الذي لمسيح قبل بسلام وقل لنا ساقف الارتدوسين الذين كيان واولا أسكن يا رب أبانا قبار المكرم رئيس الكامل بغضة يركن هنبى شنود الثالث وإخوتهم في الحدمة الرسولية ما روند سکه و کنار با بیار کانتاین و ما رود با بیار که سودیان و ما پربطل اللهم نگراییت کاتنال با مابا وبصري عن قريب الساقطه المدينة اخوه اسكندريه واخواته في الخدمه العاصونيه ابين البصري ارك الانطاكي ماله نصر الزكا الاول وابين بابلو في مصر وهبينا في لبص بطري عركة ركبية والسايرة عقفاتنا العرض <تصفيق> <تصفيق> والذين يفصلون مع كلمة انعم بهم على كنيستك المقدسه ليرمق في عك بكلام اذكر يا رب القمامس والكسوس الارصدق فينا والشمامسه من اجل القمامس والكسوس والشمامسه وانقذ زعفنين وسبع تغمات كنيتتين في ريالي <تصفيق> صار وكل القدام والذين في البتوليه وطهارت شابك اللومي اذكر يا ربي انت رحمنا كن لنا Kalau saya yang ada, maka saya yang di. Apa yang dia ada, dia yang terima. Mari kita doa. Amin. Rasul, negeri khalifah, wajib kita lindir. Walau di dunia dan يني يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا هیا انتبشن است و نوجنس مهرم انتو آیا یا انتو انتو دکه بون خیلی شتی کردون انتبشن هی قبیل في صالب جيكس عميوم ان تزكال النوبي ماني عندما تأتي بكرة العيد، ترى هذا، على ومن من من في Sana ya na يا ربي الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم من إِنَّ هَذَا الْبَيْتَ الْمُقَدَّسَ لتصارح البيت تفضل يا رب ان تصبر جميع الشديدين الذين ارضوك منذ ولد اباءنا الاطهار والسلامه المبشرين والانجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين هاتموا في الإيمان وبنقى الخديثة المندوى كمدهان العزارة كل حين والدة ملاد خديثة ما. آه آه آه التي يقول الله ان يكون الحقيقه وان يكون الحقيقه وان يكون الحقيقه وان يكون الحقيقه وان يكون الحقيقه وان يكون الحقيقه وان يكون الحقيقه وان يكون والقديس ذا سنسيه الرسول والقديس بطرس الكائن والشهير رئيس الكلام والقديس يوحنا ذا بالفام والقديس ثيودوثيوس والقديس ثوفيوس والقديس ديمتريوس والقديس كيرلس والقديس فاسنيجيوس والقديس الرؤوس ناطق جاهية والقديس الرؤوس الصنع العقايب والقديس غريبوري ايوه عشر مبثمرين بنسيا والمائة والخمسين بمدينة القلسطنطنية والمائة بآفة سور وأبانا الصديق العظيم الأنبى انتونيوس والبار الأنبى بولا والثلاثة أنبى مقاراة الصديسين وجميع أولادهم لباس الصالي وأبانا أنبى يؤنت القمس وأبانا أنبى بشوي البار الرجل الكامل حبيب مطلسنا الصالح وأبانا أنبا بولا بطموه وحطيان تلميذبو والسيدين الأبا وين القديسين الروميين مكتموت وزماجوت والتسعة والأربعين شهيدا شيوخ شهاد والقوى القديس أنبا ويؤنس ويؤنف وابانا انبى دنيا بالصمص وابانا انبى اتذور تلقيه وابانا انبى بخم صاحب الشركة وتدرس تلميذه وابانا انبى تنود رئيس المتوحدين وانبى ويصف تلميذه والقديس انبى صمويد الموكري والقديس وفي الثيوم والجيزة وابونا مخيل البحيري في عَظِيمُ وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم افهمنا كلنا المعنوان خذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي على اله يس اوش مارو تاوو النيران انتي ن اليون تي اس اوواه wo ente karan no o viknane bol din sthavanto ni nem besmi afafle nem beshanti swabna kare ho afa yu بی کلوس آبادی شوی آبادم نیو تیز و بن رو موس مسیموس نم Is coming, <laughs> aval daanee, e, e, e, aval is doorun sabab ava khum, aval shilootin, e, e, e, e, kya aval snowti, aval barzoma, aval. Ava. tanto con lo tias or todos son escopon pre de non quiero con que O Lord, الى الابد في لي من سماء وحفظنا في إيمانك وادعم علينا بالسلام ويتبارك ويرتفى اسمك العظيم القدس في كل شكر ومبارك ما يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس ما التالى لأنه قعلنا أهلا الان أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس وأيضا خلنا سايقه أن يجعلنا مستحقين من شركة وإصعاب أصرارهم الإلهية غير علماتها quando o cantor deixa eu receber no dia سيد الرب إلى هنا يخالق غير المرء غير المحوى غير المستحيل الذي أرسل نوره الحقيقي ابنه الوحيد يسوع النسيح لما تاتي <تصفيق> إذ يانا يصنكي Oh. <تصفيق> الكائن في هزه الابوي كل حين وحل في الحشى البته بين الدليل ولدته وهي Oh, he is Hey, تسبحه وعشاكل الولائكة تزجد له صارخين القائمين كدوس كدوس كدوس رب الصباح السماء والأرض من مؤتاني من الهد لكان أقدام يا سيد الصالح محب الباشار لكي بقلب طاهر سبقناه ما روح القدس شروس القدس المساوي ونرخى أيدي لا فوق إليك أيها الأبي القدوس الذي في السماوات ونقول يا الذي في السموات يتحدث اسمه يأتي كما في السماء كذلك على الأرض وذالذي الغد عاطينا اليوم واحطي لنا ذنوبنا كما نخطر نحن, نحن أيضا نمزلين في تجربة هذا النبيل من الشرير في النساء يا صاحبنا أنه لك الملك والقوى المجزئ لبنمين che era انا ايضا واخر لي خطيائي الكثيرة وحيث كفر الاسم فستكفر هناك نعمتك ومن اجل خطاياي خاصة ونجازات قلبي لا تمنع شعبك نعمة الله وحيالي وحيالي كل شعبا كل خطيئة وكل خطيئ وكل, وكل كل ملاقعة تجارات قلومين نذكر يا رب السلام मेरे मिलिए जो है प्रेम जन के ऊति ए जो ए ओ ते सा मीन Простом ई में रो हिल fini te infaie je sentee in terre celeste santo detta ونعله واحدا وعلى فروده بغير استراط ولا امتزاق ولا تغيير وعطلق الاعتراق الحسن أمام بلاد سربوتي وأسلمه عنا على فشرة الصريب المقدسة بإرادة واحله عنا كلنا بالحقيقة أؤمن ان لابوته لم يفارق ناسوته لحظه واحده ولا ترفع تعاين يعطي عنا خلاصا للخطايا وحياه ابديه لكل من يتناول منه امن أن هذا هو بالحقيقة أمين أمين أمين أمين, أمين،, أمين،, أمين،, أمين،, أمين هو بالحقيقة يامين اطلب عنا وعن كل المسيحين الذين قالوا لنا من عجلهم اشكرون في بيتهم. ومحبت ربنا يسهو المسيح معكم رسلوا بلشيد الليل ينصنوا من عجل التناول بالصحاك من الأسرار المقدسة الطاهرة السماء ايه ايه ايه ايه Ya don't for